بَصِيرا انَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على ربه مسكين ووَيَتِمَ وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطعِمُكُم لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِن من ربنا يوما عبوسا فمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَى وابن كانت قوارير قوارير من فضه قد قدروها تقديره ويسقون فيها كاسا كان مزادها جذيلا عينا 122. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 124. وحلوا أساور من فضة 125. ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن 129. عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح 126. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويمرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْفَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءَ إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَا يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَاللَّهِ مِنَ الْأَعْدَالِ وَمَعْذَابٌ